الها قوم من هام وما أدراك ما اله قوم كذبتم منذ أَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوهُم بِطَاغِيَةٍ وَأَمَّا Going on. لهم <تصفيق> vom فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دك. I'm ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم فهو في عيشة الله Well, وأن... ولم أدري ما قسابيه يا, يا ليتا كانت القاضية No 119. ورد له اليوم رُونَ إِن نُلْقَوْ قُلْ إِنَّمَا ولو تقوى لعلينا بعض الأقائل لا أخذنا من نوب اليمن لا man وَإِنَّهُ لَحَقٌّ لِّيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ